لانه لا. من الرعايه والمناعات الاسلاميه المعقده عادفه الجنينه الى نبيه نعم لكن كل هذه المسود ذهب بدب ولا يحكمون ولا يدركون الحصونه نعم ما يشكلهم السبب نهايه عام بعد عام او محمد هذه المناهج السياسيه او الاقتصاديه او الجماعيه اول وحثوي على اساس المناذين قام الطالب الكريم لعوده المسلمين الى هذا وهذا الذي كنا ندندن حوله بالغلطين لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يوجد صراحه ولكن الناس لا يدفعون في المقصود من الدين اذا تباينت براينا وقد تباينت براينا اليس كذلك ونفعنا نكاح التحديد واستحلنا محرم استحلنا محرم الله فكثير من العلماء المسلمين اليوم يستحلون المعازذ ولماء المسلمين قطعا غيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن في امتي اقوام يستحلون الخمر والحرير والخمر والمعازذ يمشون في لهو ولعب واصبحون قد مشكوا في ردتهم وخنادقهم لكن لو شك في ان هذه لا تستحق لا اذا سمعت إذا سمحت فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث إذا تباعتم بالأينا وقد تبايعنا بالأينا وبغيرها إما اتعلنا به محرم الله بأذنى الحياة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم من زرع فقد أخذنا أذناب البقر ورضيتم من زرع وهذا طبعا له مجال تفصيل آخر فالرسول عليه وسلم مثلا يقول إن لكل فكرة الأمة وإن فتنة أمة المال من يمتلاج الحقيقة النبوية فتنة الأمة اليوم المال وبعض الملاج الإسلامي التي أنعم الله عليها بالمال وأغرطها في هذا المال بحيث لا تدري كيف تصرر في هذا المال وتنسى حق الشعوب الإسلامية الأخرى في هذا المال قد كان هذا المال فتنة الشاهد إذا تباعتم العينة وآخذتم أذناء البطر وراضيتم بالزرع قل هذا وصح وَتَرَتُمُوا الْجَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قد وقع هذا قبل هذا الوقت لأنكم تعلمون أن الجهاد هذا في اسمين فرض أيام وفرض كفاية فالفرض الكفاية هو الجهاد في سبيل نقل الدعوة وهذا تروح من القديم وفرض الأيام هو الآلم ها نحن مخصرون في كلام مهين كل الأمة الإسلامية آثم الآن وَتَرَتُمُوا الْجَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فماذا يكون عقاب هذه الأمة؟ جل الله عليكم ذللا لا ينزع عنكم حتى ترجوا للنيف ارجوا الدين كل الفقهاء كل العلماء وال والمرشدين والى اخرهم يقولون انما ذل المسلمون لانهم تركوا الكتاب والسنه ولكنك شرعان ما تبقى من هذا الخطيب انه يصالح الكتاب والسنه اول ما يقال قوه لماذا يشهد انحرافه بالنسبه للانفراط فطر في فكره وعقله فكان هو من جبه اسفار هذا الزبدي اصار المسلمين اذا العلاج يقول الرسول السلام اذا فعلت هذا وهذا صلى الله عليه وسلم لا يرجعوا عليك حتى ترجو اولادك فقل لي يا فضيله الشيخ ما الذي يدعو المسلمين اليوم كتابه وخطبا ومواعب وإذا إلى وجوب الرجوع لكتاب السنة وإلى وجوب تحكيل كتاب السنة في كل ما اختلاكوا فيه بين أنفسهم وبين شعوبهم وبين حكوماتهم هذه الدعوة مثلا التي هي التي تحقق السبب الذي به يستحقق بطاها للذب وهو الرجوع للدين بالنفروم الذي كان عليه الصلاة والصالح قضي الله عنه ورجعينه أو لا صحيح كما قلت يعملون العلماء على دراسه الفصوص ولكنهم لا يلتفون على كلمه سواء وهو ان يرجوا الكتاب والسنه انما يخدعون والاختلاف ما نعلم جميعا هو من اسباب الضغط وانهيار الامه ولا تنازع وتتشجر وتدعي الحكم ولا تكون من المشركين من الذين تفرقوا دينهم وكان فيها كل حب من الغي طريقونه فاذا يجب على آل العلم ان علم خاص ان يثلو الى الاسلام الذي كان هو السبب في قل حيات العرب الاولين وسيكون هو السبب الى شطر التاريخ من نفسه الى قلب حياه العرب وسائر المسلمين من هذا الذل الى العز الذي هو طبيعه المسلمين فائل فائل فائل فائل إِنَّا إِلَّهِ الْأَيْزَ وَلِعَسْهُنِيَ الْمُؤْمِنِينَ فهذا الذي نرىه نفسه هذا عدم ظهور فائدة هذه الحرسات وهذه الدعوة لأنهم بالكثار لا يتقومون على كل هذه الحرسات أنا أعلم أنه نخيراً لأنك يخيراً كيف من خلال؟ هذا جواب طريق هذا هو رجال كيف ومن يقومون إذن من جاجة بوزرين وباستر مشريني لا يحصل إلى ذلك ولا شيء هذا شيء آخر نحن يجب أن نعرف الطريق حتى يرجو إلى دين الدين له مظهومان مظهوم خاطئ في بعض النواعي فيجب أن يصحه مظهوم واضح وصحيح فيجب في أن يصطف فأنت ذعك من أهل الآلم انظر نفسك هذا الدين الذي عرفته هل تصبفه بنفسك وفي أهلك لا صبفه إذن النوع الآخر الذي فهمته خطأا بعض الامثله التي ذكرتها وان هناك امثله اقرب وامس بحياه افراد المسلمين كثيره كثير لا علم يذكر بعض الامثله قريبا ان شاء الله فصحح كان المفاهيم وطبقتها في نفسك الى اذن نفسك مدى بنفسك ويك النصر من الله سبحانه وتعالى اما ما ظننت انت وانا وفلان وفلان ما نقعوا خطا نصر عليه ولا نرجع في فهمه لما كان عليه في الثلاث الصالح وما نفهمه ثواباً لا نطبقه ولا نحمل أنفسنا عليه فمن أين يأتي نصر الله؟ فالأمر كما يقول العرم عندنا دود الخل منه مفيد العل منه وفي أنفسنا ولكن يجب أن نعرف إذا عرف الطريق الطبيق علة المريض فربما تقطاع ورس العلاج أما إذا لم يعرف فالعلة فسوف لا يعرف العلاج اكثر علماء المسلمين اليوم اقول علماء ولا علم من دونهم لا يعرفون الا المسلمين كلهم متفقون على القول تركوا الاسلام لا ياتي ما طلب الشارع فكان تساهمهم مقلوباخذ مثلا عقيده القضاء والقدر عقيده القضاء والقدر انما فهمها الصحابه انطلقوا في سبيل الله يجاهدون ويبيعون عن زشي لديهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم كل ذلك فقيصا في سبيل الله لماذا؟ لأنهم فهموا أن القدر ليس معنى أثار في العمل وإن معنى العكس من ذلك أن المقدرات مربوطة بإسمافها وأنت مثلا إذا عملت صالحا دخلت الجنة وإذا عملت طالحا دخلت النار فانقلب هذا المفتوم سياسي دي الله أقول رحيم وما هو مكتوب على جبين لا بد ان تشوفه العين ليس في امكان المكان تعالى ليس في امكان ليس في امكان في كتب علم الكلام ليس بالامكان احسن مما كان استغفر الله حتى منا في الواقع فهمنا فكره القدر والقضاء وهو ايش من شروط الماء لاركان الايمان مقلوبا تماما وما ادى المثال الذي مثل بهذا الموضوع فيه عمر المخطاب رضي الله عنه حينما جاء من المدينة إلى الشارع لا سمع الصاعون قد نزل في أرض الشارع تعاتل مجلساً اشتشارياً ماذا تقولون؟ نقدم على الصاعون أن نرجع أختلت على صحابه وعلى قوله منهم أن من يكون نذكر ونتوكل على الله منهم أن يقول لأ نرجع ولم يستقر رايه وما على شيء لان اصحاب اختلفوا حتى دخل عليهم عبد الرحمن بن عاو رضي الله عنه فهم نقطة قال لنا فاهم نقطه الخلاف قال عندي علم لذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا سمعت بصعون في ارض الا تسموها وإذا وقع الطعام بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها فرجع عمر الفضاء مثل ما سمع الحديث وكان وقعه فلن كتاب النار وعند حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع طرد سبيله رجل يمثل أذكار جماهير المسلمين اليوم من هؤلاء الاتكاليين للمتوكلين قال له يا عمر اكرارا من قدر الله او لو نعم اكرارا من قدر الله الى قدر الله وضرب له مثلا على ذلك ابدى على الالفين قال ارايت ان كان لك ماشيه بين عدوتين واد وكانت احدى العدوتين مخضره والاخرى مجدبه اكلت ترعاها في المجدبه انك المخضره قال لك ترىها في المخضره قلت قال فالتئ انها عيتها في المندبه فبقدر الله لي وان رايتها في المخضره مخضبه فبقدر الله فنحن نفر من قدر الله الى قدر الله لذلك هذا عمر الذي سايم هذه الحديقه لما قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان شيل فانه هذا الذي يعمل الناس فيه بالسهال والشقاء هل هو بما خبر الامر ان قال ف انما الامر فيما تبع قال ففيما العمل قال عليه الصلاه والسلام ااملوا اكلوا ويسروا بما خلق لهم فمن كان من اهل الجنه فسيعمل بعمل اهل الجنه ومن كان من اهل النار فسيعمل بعمل اهل النار فاما عمر ان الله عز وجل بحكمته ربط المستسباب باسبابها وانه جعل لكل شيء سببا فما دام المجلل سبباها العمل الصالح والايمان فما قال تعالى اذكروا الجنه بما كنتم تعملون اذا نعمل عملا صالحا اذا كنا نريد ان نكون من اهل الجنه نعمل عملا صالحا والا سنعمل عملا صالحا هذا كان جواب عمر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مد فكل ميسر لما خلق له فان كان لا اهل الجنه فسام العملاء الجنه قال اذا نجتهد اذا نشاهد المسلمون اليوم لا يفهمون هذا المعنى بل الحال يقول اذا النواقص ما دام فريق الجني وفريق السائر إن كنت من السعداء فلن يضرني العمل السيء وإن كنت من أشقياء فلم ينفعني العمل الصالح هذا مثله مثل من يجوع ويعطش حتى يكاد يموت يقول إن كان الله عز وجل كتب للموت فما في فائد أكل أو شربت هذه مكابرة لأنه يعلم أن الله عز وجل جعل ترك الأكل وشرط سباب الهلاك والدمار والموت وبالعكس جعل كما قال فعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فجعل الماء سبب الحياة فالذي يترف الأقب بأسباب الحياة يموت وليس لو أن يحتاج بقدر لأنه من تمام القدر كما أشار عمر الأقب بأسباب الحياة والمجال المسلمون اليوم هذه آل العقيدة عقيدة لقضاء القدر التي كانت حافظة للخلف الأول على العمل كما سمعت من عمر في جوابه للرسول أولا إذا نجتهد وكما قال المسائل أفرارا من قدر الله قالنا أفرر من قدر الله إلى قدر الله هكذا فإما الثلاث الصالح أما الثلاث الخلف الصالح فعكسوا هذا المكهوم الصالح إلى أنه ما في حاجة للعمل وإنما هو القدار اذا نحن بحاجة الى تصحيح مفاهيم التي اساء فهمها عامه جماهير المسلمين فهذا مثلا فيما يتعلق برك